بسم الله الرحمن الرحيم كاف آية عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وَهَنَى الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الْوَأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاكِرًا فَهَبَ لِي مِنْ لَدُنْ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 وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عتيا. قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بكوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن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 وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل خاض إلى جذع النحلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكن ناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سليما وهززي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رقا جنيا فقولي واشربي وقضي عينا فان ترين جاري احدا فقولي انني ضرت للرحمن صوما فلن اكلمن اليوم ان سياما فاتت به قمها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اختها أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صفيا قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا فاجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبغضا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شفيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولده سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن يَقُولُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا اشْتَهِيَتْ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 فاتبعني أهلك صراطا سويا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 لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وقل جعلنا نبيا ووهبنا مَدِينَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْفًا عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ ما تنا أخاه أرون نبيا وذكر في الكتاب اسم إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وَمِنْ ذرْيَةِ إبراهيمَ وَإسْرَائِيلَ وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَجَتَبْيَنَا إِذَا تُفْلَأَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرحمن فَخَالَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ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 أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لمحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من لشيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد لهم الرحمن مدا حتى إذا أرأوا ما يوعدون إما العذاب وإما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 ونريثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم الشياطين على الكافرين تأزهم فَلَا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا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 أَرُونِ مِنْهَا أَلْتَحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزا؟